وما نريهم من آية إلا هي أكبر من وَقَالُوا يَا أَيُّهَا دعوا لَنَا رَبَّكَ بِمَا ு சிளனி لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَن غُمُضِ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالُوا يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ أَنَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِ فلا تبصرون أم أنا خير من فلولا ألقي عليه أسورة من ذَهَبٍ உ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَهَلُمَّ فُونَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَنَّاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أن عظيم وَلَوْ شَاءَ أَلْجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً